ربلاك الحمد ربلاك الشكر ربلاك الفضل ربلاك مننا ربلاك مننا ربلاك الفضل السعدي قد زانت ديجير قامت تبغي العلاق ما تبغي العلاق ما ربي لك الحمد ربي لك الشكر ربي لك الفضل ربي لك المنا ربي لك المنا أربع قد صانا صبرا وقالت ونئيم طالات لابدا من همّا لابدا من همّا ربّ لك الحمد ربّ لك الشكر ربّ لك الفضل ربّ لك المنّا ربّ لك المنّا وصلوا قد كانت من حوا علم انتسى ما قرانا وسنا قرانا وسنا حديث يا حث وقلب يا وأم تنتفد دعوات بالغم دعوات بالغم رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المن فلنسوج ورد خيطا وحب واللسبيل لي ثواب ليزهر السعد ليزهر السعد الفرح قد عما والبشرو قد تم والكد قد ولّى والمبتاغ الجنة والمبتاغ الجنة